ذ ك ر من ربهم محدث إ ل ا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم و أ س ر و ا النجوى الذين ظلموها هل هذا إ ل ا بشر مثلكم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 لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ له ولا ت خ ذ ن ا ه من لدنا إ ن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل ف ي د م و ه ف إ ذ ا هو زاهق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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون <تصفيق> أ م اتخذوا آ ل ه ه من ا ل أ ر ض هم ينشرون <تصفيق> لو كان فيه ما ا ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا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 من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إ ن ي إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين نجزي اولم ير َ الذين كفروا ان السماوات والارض كان تارت قنف فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيم َ ف َ ل َ ا يؤمنون َُُِْ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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا فان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم الشر و ا ل خ ي ر ف س و ع ه النابلسي ي إن ت ذ للعلوم ا الاسلاميه م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 ويأتيهم بسم ت ت ت ف ب ه ف ل ل ه الرحمن الرحيم و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 بل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم آ ل ي ة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعناها هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون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 له منكرون. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ماذه تماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آ ب ا ء ن ا لها عابدين قال لقد كنت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 قالوا من فعل هذا بالهتنا إ ن ه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م قالوا ف أ ت و ا به على ع ي ن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 قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ق ف ر لكم ولما تعبدون من دون الله أ ف ل ا تعقلون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 فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا َََْ له َُ اسحاق ََْ ويعقوبنا ََََُْ فله َِ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 وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من ب أ س ك م فهل أ ن ت م شاكرون ولسليمان ا ل م ي ح ع ا ص ف ة تجري ب أ م ر ه الى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 م و س ت ج ب ن ا ل ه ف ف ك ش ن ا ما ب من ل ت ي ن ا ه ه أ ل ه و م ث ل ه م م ع ه م ر ح م ة من ن ع د الاسلاميه واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فهن م ل س و ع ه النابلسي د ى في للعلوم الاسلاميه ل ن أ ت ب ن ا وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ر ب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له فهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ا و و ك ن و ا ل ت ي أحصنت س ه ا ف ف ن خ ن ا ف ي ه ا من ر و ح ن ا و ج ع ل ن ا ه ى تقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو م ؤ م ن فلا كفران لسعه ي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 「やおいでなやおいで ا やおいでなやおいでなやおいでなやおいでなやおいでなやおいでなやおいでなやおいでなやおいでなやおいでなやおいでなや انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لا واردون لو كان هؤلاء آ ل ه ه ما وردوها وكل خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها لهم أولئك سبقت مبهر لا ي س م ع و ن ح س ي س ه و ه م فيما ش ت ه أنفسهم خ ا ل د و ن ل ا يحزنهم ا ل ف ز ع ا ل أ ك ب ر و ت ت ل ق ا ه م ا ل م ل ي ه عليك تعالى يومكم الذي كنتم تهعدون يوم نقوي السماء كطي السجل للكتب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 من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاوى لقوم عابدين وما ارسلناك إ ل ا رحمه للعالمين فهل ت موسوعه ل ن فإن ت و النابلسي ف ق آ ذ ت ك ى ع وإن د ر للعلوم الاسلاميه